يا راعي الفزعات الشكر لك موصول يبان في ا ل أ ز م ا ت ثم يختفي على طول لك نرفع الرايات ونشيد بك ونقول يا رب للجنات ترقى لها والطول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 يا راعي الفزعات الشكر لك موصول يا راعي الهبات في الخير دوم يصول روحاته والجيات يخدمك عرض وطول ما يوم يوم, يوم يفكر كل همه بالمبذول يقضي لك الحاجات ي ر ج ع عمل مقبول 「やらりなりやらら」「やらりなりやらら」「やらりなり」「やらりなり」 يشهد له الجولات أ ف ع ا ل ه اللي تقول هو راعي الفزعات و إ ن كان له مدلول يبان في ا ل أ ز م ا ت ثم يختفي على طول 《「シクらない」って》